بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنت مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن مِنَ من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 7. Hvis du er til at gøre, så er det til at gøre, at jeg er til at 119. إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 110. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قُلُوبِكُمْ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الابصار وَمَن يُؤلِّم يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ وبسلْمَصيد فَلَم تَقُتُلم وَلَكِ اللهَّه قَتَلَهُم وَم رَمَيتَ إذْرَ مَيتَ وَلاكِ اللهَّ رَمَا وَلعُ بِلَمُؤنينَ مِنّ إِن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا jeg الذين en اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه en, تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون der شر يَدْعُ ٱللَّهَ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوِ أَسْمَعَهُمْ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 مستضعفون في الأرض تخافون أن يختطفكم الناس فأوكم وأيدكم فأوكم وأيدكم بنصرتي ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 تقون ولكن لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا 4. Fyrekmه جميعا فيجعله في جهنم 5. Aulæik هم الخاسرون 6. قل للذين كفروا 7. قَدْ سلف وإن يَعُودُوا فَقَدْ مضت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 اللهم مولانا نعما المولى ونعما النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى وَلِذِي الْقُوبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقاء يوم التقال جمعان والله على كل شيء قدير إذ أهل بالعذوتي الدنيا وهم بالعودة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لياهلك من هلك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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 119. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ نِجَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عقبيه وَقَالَ إِن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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا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 من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فمن بل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 وَمِنْ الرِّبَاعِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُمْ في قوم من شيء في سبيل الله وف اليكم وانتم لا تغلمون وان جنحوا للسلم فادنحلها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِيَّكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ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 يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى, يعلم الله في قلوبكم خيرا, خيرا. يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإي يريد خيانة كف قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النَّصْرُ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقا